بسم الله الرحمن الرحيم شبكه مع ان لله تقدم لكم هذه النتائج الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد احييكم جميعا بتحيه اهل الجنه ومدخولون بسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم مباركين اينما كنا وحللنا وان ينفعنا واياكم بما نسمع ونقول ونشروه سبحانه وتعالى ان يدخلنا في حزبهم المخلصين وان يجعلنا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من اجمل اللحظات التي يعيشها المسلم هي اللحظات التي يكون فيها قريبا من الله سبحانه وتعالى اما بعلم يتعلمه أو عباده يمتثلها ويقوم بها أو أن يعيش مع الله تفكر في خلقه سبحانه وتعالى وما جعل الله في هذه الدنيا للعبره والعبره نحن ان شاء الله في هذا المجلس الذي نتفاءل به ان شاء الله خيرا هذا المجلس الذي على مقربة من موسم عظيم من مواسم الاسلام وهو الموسم الذي يتكرر في كل عام الموسم الحج وما من ايها الاخوه الا ويعيش ويتمنى بقلبه ان يعيش هذه المشاعر ب في ذلك الموسم العظيم واجرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى ان يتقدموا هذه المواسم بتعليم الناس احكام هذه المواسم ومدارستها وان كنا نوق جميعا وأنا كذلك يزيد يقيني في هذا الأمر أننا كلنا والحمد لله منا على درايه بهذه المسائل لكن القصد هو مدارسه هذه المسائل كان قبل الحج خاصه ان هذه المدارسة يعني فيها نشر للعلم فيها كذلك مذاكرة و يعني اعاده لما تعلمه الإنسان في سالف وقته واخترنا ايها الاخوه ان شاء الله كتابا جرت عليه العلماء رحم الله تعالى أيضا أن يعتنوا حينما يلقوا هذه العلوم بالمتون العلميه لأن المتون العلميه وأنا نسيت أن اقول لكم ان كنا في السابق نستغرب من العلماء حرصهم على تدريس احكام الشريعه عن طريق المتون العلميه فكنا نقول لماذا لا يعني يلقي القاء ويجمع جمعا يلقيه على طلابه يعني يلقي ما تناثر من المسائل في هذا الباب أو في هذا الكتاب حتى تبين لنا من خلال يعني دراسته وقراءته وكذلك مجالسه العلماء أن ان الصواب بل عين الصواب ان يلتزم مثنى معينا لماذا لأن الإنسان اذا فتح لنفسه واطلق لنفسه العنان فلا شك انه سياتي بما صحة التسميه هب ودب وربما يتشعب في مسائل نادره ويختصر في مسائل مشتهره لكنه اذا التزم متنا معينا فانه سينفع الملقي والبكلقتي سينفع الملقي لانه سيكون في حدود مسائل التزمها في هذا المتن فلا يتجاوز هذه المسائل إلى غيرها كما أنه سيضبط وقته ويجمع شتاته يعني علمه وبحثه في هذه المسائل الموجوده في هذا المتن وكذلك ينفع المتلقي عند المراجعه فالمتلقي إذا راجع ما تعلمه في هذا الدرس فانه إذا رجع إلى المتن كل عبارة في هذا المتن تذكره بشرف شيخه وأستاذه ومعلمه فلا بد ان يتذكر هذه المسائل حينما يراجع هذه العلوم لذلك نحن اتبعنا هذا المنهج واخترنا هذا الكتاب الماتع وهو من كتب الحنابلة والكتب المشتهرة وان كنا لا نرجح أو لا يرجح العلماء بناء على المذهب الحنبلي وإنما يجعلون هذا كالممهد لدراسه هذه المسائل وأما الترجيح فهو خاضع للدليل من الكتاب والسنه اقول الكتاب كتاب دليل الطالب للإمام الهمام مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى وهو المتوفى سنه 33 بعد الألف وهذا المؤلف يعتبر من متأخر الحنابلة لذلك كان متنه يعني مرجعا للائمه في هذا الباب لانه من المتاخرين الذين جمعوا ما يتعلق بامهات المسائل واودعوها واودعها في هذا الكتاب ويكفيه كما قلت لكم ان هذا الكتاب قد شرحه الامام ابن غيره رحمه الله في كتاب منار السبيل وكتاب منار السبيل هو الكتاب الذي اعتنى به الإمام العلامه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى والذي خرج احاديثه الامام الألباني رحمه الله فخرج احاديثه في كتابه المشهور وهو ارواء الغليل ودائما إذا اردت أن تعرف حكم الحديث في مذهب من المذاهب الفقهيه ترجع الى من خرج احاديث المذهب فمثلا عندنا في مذهب الحنابلة دائما المعتمد في تخريج احاديث الفقهاء التي يودعونها في شروحهم نرجع إلى كتاب اضاء الغليل كتاب اضاء الغليل الإمام الألباني رحمه الله كتاب نفيس كذلك جاء بعده الشيخ صالح ال الذي هو الآن وزير الشؤون الاسلاميه لكن قبل أن يتقلد هذه المناصب كان له عنايه فائقه بالعلم الشرعي وله هذا الكتاب الذي حاول أن يستدرك على الإمام الالباني رحمه الله ما فاته في اراء الغليل فجاء بكتابه التكميل ثم جاء بعده الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله وهو وان كان صغير السن لكنه عظيم العلم وواسع الاطلاع جاء بكتابه الذي حاز يعني جائزه قدمتها له احد الجهات العالميه او الجهات وهو كتاب كتاب التخريج وكتاب التخريج لم يكتفي بتخريج الاحاديث بل تجاوز ذلك الى تخريج العابه التي عن الصحابه والتابعين الله عليهم وكلنا ان الامام رحمه الله اعتنى بهذا الشرح تخريجا لاحاديثه فجاء بعده الشيخ صالح الشيخي كتابه التكميل واجتدرك على الالباني ما فاته في رواه الغليل ثم جاء بعده الشيخ عبد العزيز الطريفي وتوج هذا الجهد بكتابه التحجيل وقلنا أنه جاء بتخريج الاثار زيادة على ما فات الشيخين السابقين من احاديث في هذا الباب وفائده هذه الكتب انك حينما تجد حديثا في شرح ابن أو كتاب كتابه فترجع إلى من خرج احاديث المذهب فترجع إلى ايرواء الغليل او التكمين أو التحجيل تجد أي حديث في ثنايا كتب الفقهاء عن الحنابلة ستجد ان شاء الله يعني بنشبه كبيره جدا هذا الحديث موجودا ومحققا ومبين نحن سنعرض صفحه عن هذه المقدمات وندخل في هذا اللب طبعا قلنا اننا سنتلزم بما في المتن الان ساقرا المتن الباب الأول في هذا المتن قراءه صحيحه ثم بعدها نأتي باهم المسائل في هذا المتن ونحن ان شاء الله سنحاول أن نختصر ولا نريد أن نطيل وانما الهدف هو أن ناتي بما يهمنا في مسائل هذا الباب قال رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسه اشياء الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحريه لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته ان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده ان عاد فوقف في وقته اجزاءه الحج الإسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وشع بعد طواف القدوم طبعا كتاب الحج الحج طبعا فيه لغتان مشهوره الحج وكذلك يقرا بالحج بكسر الحاء كما قال الله عز وجل وللله على الناس الحج البيت والقراءه المشهوره بالحج كما قال الله عز وجل واتم الحج والعمره لله وهو واجب وهذا هو معروف ومعلوم من الدين بالضروره لأن الحج ركن من اركان الإسلام ودعامه من دعائم الايمان وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله جبريل عن الإسلام ذكر منها حج بيت الله الحرام وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له رجل يا رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل يا رسول الله في كل عام يا رسول الله فشكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كررها مره اخرى في كل عام يا رسول الله ثم شكر رسول الله في المرة الثالثه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبته ولا استطعتم هذا فيه دليل فيه فائده فان الفائده الاولى أن الحج واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحدث فاذا دل على أنه فرض والفائده الثانيه أنه يجب في العمر مره يجب في عمر مره فاذا افادنا هذا الحديث هاتين الفائدتين التي ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى وهو واجب مع العمرة في العمر مرة اما العمرة ففيها خلاف بين العلماء من العلماء من يرى انها سنة ومن العلماء من يرى انها واجبة وسبب الخلاف انها لم تذكر من ضمن اركان الإسلام وكذلك لأن هناك احاديث فيها مقال وما ورد من آيات لم ياتي فيها وجوب العمرة فمثلا عندنا ايه وأتم الحج والعمره لله هذا ليس في يعني ايجاب العمرة ابتداءا وانما هو في أن من دخل في العمرة واجب عليه أن يتمها واتم يعني إذا دخلت في عمرة أو حج يجب عليك أن تتمهما هذه ثمره او فائدة الايه لذلك الأدلة في في, في وجوب العمره عند بعض العلماء لا ترتقي إلى درجه الى درجة الوجوب لذلك حصل الخلاف وان كان الصحيح, الصحيح أن العمرة العمره وهو الذي يعني رجحه يعني كثير ان العمره واجبه وهو الذي رجحه كثير من العلماء ما هو الدليل اقوى دليل في هذا الباب كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى حديث برزين العقيلي لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمره فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر فلو كانت العمره غير واجبة لعذر هذا الكبير أن يحج عنه تدل على ان العمره واجبه وهذا ليس محل بحثنا اذا استفدنا ان الحج واجب وان العمره كذلك واجبه وانهما يجبان في العمر مره واحده وشرط الوجوب خمسه اشياء يعني ان يشترط لوجوب العمره على الانسان خمسه اشياء الشرط الاول ان يكون مسلما ان يكون مسلما يعني لا يجب على كافر وهذا بناء على القول بأن الكفاره غير مخاطبون بفروع الشريعة بأن الكفاره غير مخاطبين بفروع الشريعة أما من قال أن الكفاره يعني مخاطبون بفروع الشريعة فاحين اذا هو حتى على الكافر هو واجب حتى على الكافر وكذلك العقل فضده الجنون فلا يجب على مجنون فالمجنون لا يجب عليه الحج وكذلك البلوغ فالصغير لا يجب عليه الحج يعني لا لا يعني بمعنى أنه إذا ترك الحج لا يئثم كذلك المجنون اذا ترك الحج لا يئثم لانه لا يجب عليه وكمال الحريه فالمباعض والرقيق لا يجب عليهما الحج بمعنى أنهما إذا لم يحجان فانهما لا يئثمان هذا معنى يعني شرط الوجوب فاذا لا يجب الحج الا عن المسلم العاقل البالغ كامل الحريه كامله الحريه والعلماء دائما يتحدثون عن مسائل يعني ساجعلها في آخر في اخر الحديث حتى لا اشتت انكم ثم قال رحمه الله لكن يصح من الصغير والرقيق فنحن قلنا انه لا يجب على الصغير ولا يجب على الرقيق لكن لو وقع من الصغير والرقيق فإنه يصح منهما لكن هل يجزئهما عن حجه الإسلام؟ لا يصح منهما نفلا لكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام؟ حتى يعني يكبر الصغير ويفيق وحتى يكبر الصغير ويعتق الرقيق حتى يكبر الصغير ويعتق الرقيق إذا لا يجزئان عن حجه الإسلام وعمرته فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف يعني قبل الوقوف في عرفة أو بعده يعني بعد الوقوف في عرفة إن عاد توقف في وقته يعني لأنهم يعتبرون الوقوف الشرعي هو الذي يكون إلى غروب الشمس فإذا وقف بعد الوقوف الشرعي وهو بعد غروب الشمس يشترط أن يرجع يعني لو أنه أفاق بعد غروب شمس يوم عرفه يشترط ان يرجع فيقص حتى وان وقف ليلا حتى وان وقف ليلا فاذا الصغير والصغير والرقيق لا, لا لا لا يجزئهما عن حجه الإسلام إلا في حالة واحدة الحالة هذه حينما يفيق عفوا حينما يبلغ الصغير ويعتق الرقيق في يوم عرفة لانه أدرك الركن الأعظم من اركان الحج وهو الوقوف بعرفه فان افا فإن بلغ الصغير وعتق الرقيق بعد الوقوف يعني بعد غروب الشمس نقول له ارجع و تقف في عرفة فإذا وقف في عرفة عاد ووقف في عرفة فإنه يعتبر قد ادرك الوقوف بعرفه فحينئذ حينئذ يجزئه عن حجة الإسلام فإذا هو ابتدى حجه على أنه نفل لكنه فاز بحجه الاسلام لانه بلغ الصغير في يوم عرفة فادرك الوقوف وعتق الرقيق في يوم عرفة فادرك الوقوف ما لم يكن يعني ما لم يكن الرقيق والصغير احرم مفردا أو قارنا وشع بعد طواف القدوم نحن نعرف أن المفرد والقارن طواف القدوم في حقه حقهما سنه فإن سعى بعده فإن هذا السعي يدجئهما عن سعي الحج يعني يدجئهما عن ركن السعي الذي هو من أركان الحج فيقول المؤلف لو أن هذا الصغير وهذا الرقيق طاف طواف القدوم على انهما يعني مفرد او قال طاف طواف القدوم وهو في حقهما سنه ثم قام بالشعي بعد طواف القدوم فانهما قد اتيا بالشعي الذي هو ركن من اركان الحج فحينا لو أنه بلغ أو عتق في يوم عرفه قد أتى بركن من اركان الحج وهو غير مجزي عن حجه الاسلام لأن العتق والبلوغ حصل بعد ايتائه بهذا الركن وهم يقولون أن كل ركن اتيت به فانك لا تكرره ولا تتجاوز عدده فايته قام بهذا الركن وهو السعي فإنه لا يعتبر عن حجة الإسلام ولا يجوز له في, في بناء على هذا القول أن يكرر بحجه أنه والله أنا بلغت في يوم عرفه وحتى لا يفوتني حجه الإسلام فأريد أن اشع مرة أخرى نقول له انت قد اتيت بركن السعي بعد طواف القدوم وحينما اتيت بهذا الركن كنت صغيرا أو كنت رقيقا وهذا الرق وهذا الصغر لا يجزئك عن حجه الإسلام قيامك بشعائر الحج لكن القول الثاني أنه إذا اعتق في يوم عرفة حتى وان سعى بعد طواف القدوم كان مفردا او قالا انه يكرر السعي ويجئ عن حجه الاسلام هذا القول الثاني وهذه مساله ممكن تحصل يعني فرضا ان في شخص مثلا اخذ ولده عمره 14 سنه مثلا و مثلا 14 سنه او 15 عاما الا 10 ايام مثلا ووافق يوم عرفة يوم البلوغ عنده فقد سعى بعد طواف القدوم هو الآن أدرك يوم عرفة لكنه سعى قبل أن يبلغ يبلغه لانه شبع طواف القدوم فهل نعتبر سعيه مدجئا عن سعي الحج عن هل هل نعتبر سعيه مدجئا حاجه الاسلام ام لا فالقول الاول يقول أنه لا يجزئه خلاص ما أنه انه سعى انتهى الموضوع القول الثاني نقول أنه بعد وقوفه في يوم عرفه يجزئه أن يسعى مرة اخرى عن سعي الحج ويعتبر الاول في حقه نحن طيب ما لم يكن احراما مفردا او قن وسع بعد طواف القدوم وكذلك تجزي العمره هذه في مساله الحج اما العمره فانها تجزي الصغيرة والرقيق عن يعني عن عمرة الواجب قبل طوافها يعني إذا بلغ او اعتق قبل طوافها فاذا طاف قبل أن يبلغ أو قبل أن يعتق فانه لا تجزئه عن عمره الإسلام الخامس الاجتهاء الخامس الاجتهاء وكذلك هناك حديث يدل على أن الصبي والرقيق إذا اتى بالحج قبل أن يبلغ الصغير ويعتق الرقيق أنه لا يجزئه مع حج الإسلام وهو حديث يعني روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والصحيح انه موقوف على ابن عباس ولا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي الحج ثم بلغ الحنز فعليه أن يحج حجة اخرى وايما عبد الحج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة اخرى وقلنا أن هذا الصحيح انه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه لكنه في حكم في لأن الصحابة لان الصحابه الكرام والله عليهم عملوا به فالقال لان الشيخ سلامة الدين يقول ان المرسل مرسل الصحابه لان به الصحابة فانه في حكم في حكم لماذا؟ هذا يعني ركزنا على ركن في الوقوف في الحرم واعتبروه يعني رمز يعني حجر السلام بدلا على الصليب ووضعوا خرائطهم فيه بمعنى ان الوقوف في يوم عرفه وقوفه لا يمكن الا بعد وقوع الى جانب وقفته يعني لا يمكن الا الوقوف في الحرم ما قبل الوقوف في عرفه هذه طريقه لاجود أن ياتي منها يعني مثلا عطاء من الكنوز الشعي كذلك راجع الامر الكليات فيها كذلك لان وجود الشجر العربي هو شجر عربي لان مش ممكن يكون شجر عربي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجج الحج معه قال رحمه الله تعالى والحامش الاستطاعه يعني من شروط الوجوب الاستطاعه مساله الاستطاعه من المسائل كذلك التي يعني كثر فيها الحديث وكثر فيها الاخث والرد فالاستطاعه اتفق العلماء رحمه الله تعالى على انها يعني من شروط وجوب الحج ان لا يجب الحج الا على مستطيع لوضوح الايه في ذلك قول مع الزجد ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلا يجب الحج الا على مستطيع لكنهم اختلفوا اختلفوا في تفسيرها يعني هم اتفقوا على أن الاستطاعه شرط لوجوب الحج لكنهم اختلفوا في تفسيرها فأكثر العلماء على أن الاستطاعه هي الزاد والراحله إذا ملك زادا وراحله فانه يعتبر مستطيل والسبب في توجيههم أو تفسيرهم للاستطاعه بهذا التفسير أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث وأسانيد أكثرها يعني ضعيفه لكنهم يقولون يعني يقوي بعضها بعضا وترتقي إلى درجة الاشتجاج والقبول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما قرأ هذه الايه قال رجل يا رسول الله ما السبيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحله فهم يلتزمون بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ان النبي سلم فسر الاستطاعه بالزاد والراحله فلا يعني نتجاوز ولا يعني نفسر الاستطاعه بغير ما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لكنه من حيث البحث نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى راعوا والمعنى في هذا الباب وقالوا ان هذا التفسير هو من باب يعني من باب التفسير بما جرى مجرى الغالب فالغالب في المستطيع أن يكون عنده زاد او راحله لذلك ذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في يعني تفسير الاستطاعه الى بتفسير يعني ممكن يكون يعني قريب لمان لأن هناك بعض الماخذ على القول الأول يعني فرضا ان اننا قلنا ان الاستطاعه هي الزاد والراحله طيب اي احيانا بعض الناس ربما يعني يستطيع ان يمشي على قدميه يعني ليس عنده راحله لكن يمكن أن ان يمشي على قدميه فهل يعتبر أنه يعني غير مستطيع هو يستطيع هو في واقع الامر يستطيع ان يحج اذا الاستطاعه فشرع النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى مجرى الغالب لذلك قلنا ان الامام مالك رحمه الله فسر الاستطاعه بانه امكان الحج من غير مشقه يعني ان يمكنه الحج من غير مشقة سواء كان على راحله او كان على قدميه لذلك الصحيح أن الاستطاعه بمعناها اللغة المعروف يعني ان يكون مستطيعا بمعنى أن يمكنه الحج من غير مشقه سواء كان على الطائرة سواء كان بدفع أجرة الراحله سواء كان وأن يكون معه من المال ما يمكنه من أداء هذه العباده لكن الذين فسروها بالزاد والراحله يعني كما سيذكر مؤلفنا احنا قلنا ان الراجح هو أن يمكنه يعني ان يمكنه اداء الحج من غير من غير مشقه هذا هو معنى الاستطاعه لذلك نجد أن المؤلف هنا يعني تحدث عن ضوابط فيما يتعلق بملك الزاد والراحله فقال مثلا الاستطاعه هي ملك زاد وراحله تصلح لمثله يعني تصلح لمثله فلو قلنا مثلا أن من عادة الرجل الا يركب الحمار يعني بعض الناس قد يكون من عادته ويعتبر عيبا في حق ان يركب الحمار فلو لم يجد الا حمار هل يعتبر على هذا القول أنه مستطيع بناء على هذا القول لا يعتبر انه مستطيع لأن هذه الراهله لا تصلح لمثله فهو من عائله أو اسره يعني يعاب عليه اذا ركب الحمير مثلا فإذا نجد أنه وضع هذا القيد وهو أن تكون الراحله تصلح لمثله ولو قلنا أنه ما امكنه او ما يمكنه من أداء الحج من غير مشقة فاننا نوجب عليه أن يركب ان يركب الحمار لانه لا يمكن ان يؤدي هذه الفريضة إلا بهذا المركوب حتى وإن كان لا يصلح لمثله ثم كذلك أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك يعني جعلوا هذا فرعا عن ملك الراهله كذلك نجد انهم قالوا هنا كذلك او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك يعني لو لم يملك راحله لكنه يملك مالا يستأجر به راحله فإنه يعتبر يعني مستطيعا بشرط يعني وضعوا هذا الشرط حينما يملك أجرة الراهله بشرط يعني ان يكون فاضلا يعني زائدا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم يعني ان انه لو قدر أنه توفر معه مال لكن هذا المال إن حج به فإنه سيفوت عليه كتبا يحتاجها أو سيفوت عليه أجرة اجره مسكن يسكنه أو يفوت عليه اجره خادم يخدمه حين لا يجب عليه الحج لان المال الفاضل هو يعني مستحق لماذا للكتب التي يحتاجها والمسكن القادم فاذا لابد أن يكون هذا المال فاضل عن حاجتك ونلاحظ أن العلماء يعني يذكرون الكتب لاهميتها ونفاستها لكن في هذا الزمان لا تعتبر بذات الأهمية عند كثير من الناس والله المستعان وان يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونه عياله على الدوام يعني بشرط أن يكون هذا المال الذي سيؤمن به هذه الراهله يكون فاضلا عن ماونته يعني عما يعني يتمون به ويتزود به هو واولاده فلا يترك أولاده عالة يتكففون الناس بحجه أنه سيؤدي هذا الفرض لا لابد ان يكون زائدا عن يعني حاجته وحاجة اولاده الأصلية فمن كملت له هذه الشروط يعني كان مسلما عاقلا بالغا كامل الحريه مستطيعا لزمه الشع فورا إن كان في الطريق امن وهذه مسألة من مسائل المهمه وهو هل يجب الحج على الفور أم على التراخي والصحيح أنه يجب على الفور والصحيح أنه يجب على الفور وقد رجح ذلك الامام المقيم رحمه الله تعالى وأما من قال انه يجب على التراخي بالحجه أنه فرض في السنة السادسه فنقول الصحيح أنه لم يفرض في السنه السادسه وانما فرضت السنة التاسعة وأما السنة السادسه فالذي جاء فيها هو الأمر باتمام الحج والعمره لمن دخل فيهما ايه اتموا الحج والعمره لله اما فرضيه الحج فانها في السنة التاسعة طب لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم الى في السنة العاشره اذا قلنا انه يجب على الفور نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي الحج في السنة التاسعه لوجود مانع ما هو هذا المانع انهم كانوا يحجون واتادوا أن يحجوا عراتا فلذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يسبقه لكي يحذرهم من أن يحجوا في العام القابل عراتا وان لا يطوفوا بالبيت عريان فاذا النبي صلى الله عليه وسلم حج بناء على هذا الأمر على الفور اذا الصحيح ان الحج يجب على الفور وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاوامر الأصل فيها انها الفورية الفوريه يا ايها الناس لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليكم الحج فالحج ثم قال فإن فانعجز عن السعي يعني الحج المقصود بالسعي للحج والذهاب الى أداء المناسك لعذر ككبر أو مرض لا يرجع برؤه لجمه أن يقيم نائبا حرا من عجز عن أداء الحج لا يخلو حاله إما ان يكون العجز وقت يعني بمعنى أنه سيزول فهذا يؤجل الحج حتى يزول المانع يعني يؤجل الحج حتى يزول المانع ولا يقيم نائبا فمثلا لو وافق مع استطاعتك هذا العام لكنك مرضت مثلا أو سقطت أو انكسرت لا قدر الله مثلا فلا تقيم نائبا بحجه أنك يعني عاجز عن اداء الحج هذا العام لا وانما تؤجل الحج حتى تستطيع اما إن كان هذا العجز يعني لا يرجى برؤه يعني مرض أو هرم أو كبر فإنه يجب عليه أن يقيم نائبا نائب حرا لكن بشرط أن يكون يعني مستطيع بمعنى ان يكون عنده المال الذي يقيم به هذا النائب لكن كان غير مستطيع لا يملك مالا فهو غير مستطيع لكن كان مستطيع لكنه بسبب المرض أو الكبر فنقول يجب عليه أن يقيم نائبا حرا بمعنى أنه لا يقيم عبدا لأن العبد وقته لسيده وكذلك قال رحمه الله ولو امراه ولو امراه يعني حتى لو كان هذا النائب امرأة والدليل على جواز يعني ان تكون المراه نائبة عن الحج حديث المراه الخطاميه انها قالت إن أبي ادركته فريضه الحج شيخ شيخ كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحله فاحج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عنك قال فدل على ان المراه كذلك تكون نائبة عن عن العاجز ويعتمر عنه من بلده يعني يقولون أنه وجب عليه الحج من بلده لا بد أن يقوم النائب باداء الحج من حيث وجب على المنيب من حيث وجب على المنيب لكن الصحيح الذي افتى به أو أفتت به هيئه كبار العلماء أن النائب يقيم عن المنيب يعني عن المنيب من أي مكان يعني فرضا أنني في الرياض ووكلت من يسكن في جده مثلا يجوز أن يحج من جده لكن المذهب يقول أنه لا بد اذا كنت ساوكل شخص من جده لا بد ان ياتي إلى الرياض ويغادر إلى الحج من الرياض يعني من حيث وجب على المنيب لكن الصحيح ان هذه الطرق أو هذه المسافه ليست مقصودة لذاتها وانما هي مقصوده لغيرها المقصود الاعظم هو ان يؤدي مناسك الحج من حيث الاحرام حتى يختم ويتحلل ثم قال رحمه الله ويدجئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه يعني إذا زال العذر قبل ان يحرم النائب يعني مثلا انه كان مريضا مرض لا يرجى برؤه لكن زال هذا المرض قبل أن يحرم النائب الذي يعتبر وكيلا عنه في اداء هذا الحج فهم يقولون أنه يدجئه إلا إذا برأ قبل أن يحرم النائب فحينئذ يجب عليه هو أن يأتي بالحج فلو مات قبل ان يستنيب يعني المستطيع الذي يعني فيه مرض أو كبر أو مرض لا يرجى برؤه لو انه مات قبل ان يستنيب وجب أن يدفع من تركته لانه بتفريطه لم يقم بهذا بهذا الحج فيجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه يعني من أصل ماله لا من الثلث لأن هذه من الديون التي لله سبحانه وتعالى لأنه حينما مات تعلقت بذمته هذه الفريضة العظيمه تعلقت بذمته هذه الفريضة العظيمه ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره يعني الذي لم يحج عن نفسه لا يصح منه أن يحج عن غيره فإذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فانها تنصرف إلى نفسه يعني تكون عن حجة الإسلام خاص به ويرجع إلى المنيب بما اعطاه من مال يعني تتب مستحق لهذا المال والدليل على أنه لا يصح الحج ممن لم يحج عن نفسه لا يصح التوكيل ممن لم يحج عن نفسه حديث الرجل لما قال لبيك عن شبرمه فقال النبي صلى هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه وتزيد الانثى شرطا سادسا يعني هذه الشروط في حق الرجال والنساء لكن الانثى تزيد شاب السادس وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وهو اشتراط المحرم ثم قال رحمه الله تعالى وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحله لها وله فينحجت بلا محرم حرم واجزاها يعني اذا حجت بلا محرم فإنه يحرم عليها أن تحج من غير محرم لكن يجئها عن حجه الاسلام لكن يجئها عن حجه الاسلام هذه المساله الاخيره التي نختم بها وهي مساله المحرم هل هو شرط يعني في حق الانثى ام لا من العلماء من اشترطه على المرأة واستدل بقصة الرجل الذي قال النبي صلى الله في غزوتي كذا وكذا و يعني و وا كانت او تركت زوجتي حاجه ليس معها احد فقال اذهب فحج معها حج وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة الا مع ذو محرم فاذا هذه الادله استدل بها العلماء على انه يجب على المراه ان يكون معها في الحج محرم وهذا الشرط الذي هو اشتراط لا تسافر الا مع لمحرم للعلماء فيه يعني عده أقوال ومسائل منهم من يقول انه مقيد بالمسافه فجاء في بعض الاحاديث لا تسافر ليلتين وفي بعض الروايات لا تسافر ثلاثه ليال ونحو ذلك فدل على أنه مقيد بالوقت والمدى التي تقطع فيها هذه المسافه ومن العلماء من جعله يعني اعتبر المعنى الذي من أجله طلب المحرم فلماذا يطلب المحرم لأنها يعني في مضنه الحاجه والحمايه والحفظ فكيف ترحل وتقطع هذه المسافات من غير أن يكون معها من يحميها ويحتمها ويقوم بشؤونها ولانها تحتاج الى ان تركب ثم تنزل وكانوا في السابق يعني يركبون الابل ولحذالك فتحتاج الى من يعني يسترها عن أنظار الناس من محارمها فقالوا أن المعنى وهو معنى اعنى الذي من أجله طلب المحرم واضح يعني أصل المسألة المساله ان العلماء اختلفوا فمنهم من اشترط المحرم لورود الأدلة لا تسافر المراه إلا مع محرم ونحوي ذلك من الأدلة التي تدل على يعني اشتراط المحرم في سفر المراه ومنهم من اعتبر المعنى الذي من أجله طلب المحرم ما هو المعنى الذي من أجله طلب المحرم من اجل الحمايه والخفض والقيام بشؤونها وكذلك من اجل لا تكون هناك خلوه محذورة فإذا امنت هذه الأمور فتحقق المعنى الذي من أجله طلب المحرم فإذا كانت مع نساء ثقات ولم تكن هناك خلوه محذوره وليس هناك حاجة كحاجه الناس في السابق للحل والترحال فحين اذا توفر المعنى الذي من اجل المحرم هذا القول, القول الثاني قلت أنه يعني نصره الشيخ الاشاعي تيمور رحمه الله وكذلك يؤيده ما جاء في البخاري من حديث أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الادله وكذلك اعتبار المعنى الذي من اجله طلب المحرم فانها يعني يجوز وكذلك قلنا ان الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى ارتضى هذا القول حينما لا تجد محرما إذا لم تجد المراه محرما فإن الشيخ يرى ان انها اذا كانت مع نساء ثقات واؤمنه الفتنة ولم تكن هناك خلوه محظوره وكانت يعني معروفة بحفاظها على نفسها ونحو ذلك فانه لها أن تحج من غير محرم والمسلمه تتقي على زوجها إذا كان المحرم متيسرا حتى وان كان بعد يعني سنه وسنتين فإنها تتربط حتى تحج أقول هل ساثم إذا حجت بغير محرم نقول هو مبني على المساله الشائعه فمن اشترط المحرم فانها كاسم ويصح حجها أما من لم يشترط المحرم وانما اعتبر المعنى الذي من اجله طلب المحرم الذي يتحقق بجمع من النساء الثقات الى اخره فحين إذا اذا من غير محرم فانها لا تاثم فاذا إذا سالك سائل وقال لك هل تاثم المرأة إذا حجه من غير محرم فقل مبني على القولين السابقين من قال أنه شرط فهي تاثم ومن قال ان المعنى المعتبر معنى المحرم ان المعتبر هو معنى المحرم وهذا يتحقق ب يعني رفقه نساء ثقات فإذا هذه أهم المسائل في هذا الباب وهي مختصرة جدا ولم نطل نسيت ان اقول لكم انه ان شاء الله يوم الجمعه في اختبار للمشاركين في هذا الدرس والدرس يومي يعني يوم السبت في اختبار في الموقع موقع الكتروني موقع ما نتحدث اختبار عن هذه الدروس يوم الجمعه الاختبار يوم السبت تظهر النتائج فهذا اختبار لمعلوماتك طبعا ما في اي ما فيه جوائز ولا شيء وانما هو الهدف فقط المنافسه على العلم والتعلم والاستفاده فاذا يوم الجمعه ستجدون في موقع مع المتحدى أسئلة الحج تختبرون عليها ويوم السبت ترى النتائج تجدها في حسابك إذا اشتركت في الموقع وكان لك يوزر ورقم سري تجد النتيجه في حسابك وكذلك تجد الاجابات الصحيحة والخاطئة في حسابك هذا موقع الكتروني مخدوم فاذا نستعد ان شاء الله فان شاء الله يوم السبت كذلك سنضيف سنضيف المشروع الذي قامت به الاخت ناشئه الليل ومعها بعض الاخوات وهو مشروع ايها الحاج لا تفعل وهي عباره عن اشياء جمعتها في رمضان تتعلق بالاشياء التي ينبغي للحاج أن يتجاهلها ويبتعد عنها وهذه الاشياء حوالي 54 يعني حوالي خطا ستكون في بطاقات مصممة ما عليك الا ان تقرا هذه البطاقات ثم تدخل الاختبار وكذلك ما يلقى في هذا الدرس وكذلك ما يلقى في هذا الدرس اذا ان شاء الله تعالى نكون قد استطعنا ان نبسط لكم هذه المسائل ونقدمها لكم باسلوب سهل وميسر ان كان من صواب فمن الله وان كان من خطا فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منوبيا طبعا ان شاء الله طبعا نحن قلنا ال11 لماذا لان اكثر الاخوه والاخوات ترسل اليكم ان شاء الله اكثر الاخوه والاخوات يعني متيسر عندهم هذا الوقت فلو كان ال10 ونص او ال11 ماشي ما في ما مشكله اذا كان 10 ونص او 11 ان شاء الله ما في مشكله في أحد عنده سؤال واستفسار قبل ان نفتح طبعا الذين سجلوا, الذين سجلوا هذا الدرس يحتفظون به لانفسهم يعني, يعني لا يوزعونه في غرف اخرى وبحد يتسلسل التسجيل تذيع في غرفة و غرفة تسجل و غرفة تسجل بحيث انه ينتشر لا وإنما تحتفظ به لنفسك واضح تحتفظ, تحتفظ به لنفسك يعني يكون عندك موجود على جهازك ما في مشكله لكن احاول الا تسمعه في, في غير بعد هذا اليوم في غرفة اخرى تسمع لنفسك لي نفسك فقط علو لانه هو الهدف مدارسه يعني انا ما ما عدت كثيرا لهذا الدرس وانما هي مدارسه مما جمعته وقرأته وحاولت ان الخصه لكم انا لا أقرأ من مثلا من كتاب معين شرح معين وانما هو جمع جمعته في مذكرة عندي في يعني بعضها قد يكون يعني من باب من باب المدارسة يعني كاننا في مسجد أو غرفه لوحدنا ونتدارس سويا هذا القصه ما حكم حج الخادمه بدون محرم بحجه انها غير قادره على الحج اذا رجعت لبلدها اللي بعد سنوات وقبل يحصل لها ولا على من يسمح لها بالحج طبعا بعض العلماء يرون أن هذه من الحاجات التي يعني يمكن أن تأخذ بالاول الاخر بسببها فالشيخ بن جبرين بل انه يعني اجاز لمن يعني من اجل أن تعف نفسها وتعمل أن تسافر من غير محرم الخادمات اللاتي ياتين الى البلاد لكي يعملن ويكون في أماكن امنه فإنه يعتبر ان هذا من يعني من من الأمور التي تجيز لهن ذلك فاذا هو مبني على القول السابق و في هذا الأمر يعني خاصه التي يعلم من حالها ان اذا غادرت لن تحج ولن يتيسر لها الحج حسين اذا تؤمن لها حملات فيها مجموعة من النساء وتكون امنه وبرفقه مكاتب دعويه واشراف وبما يكون اكثر ضبطا من المحرم نفسه بعض المحارم الذين يصحبون زوجاتهم أو محارمهم ربما يكون عندهم من التشابه الشيء الكثير طبعا نسيت ان ابين لكم ما هو تعريف المحرم طبعا العلماء يقولون ان المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه يعني تابيدا بنسب أو سبب مباح هي الزوج هو الزوج أو من تحرم عليه على التابيد لسبب بنسب أو سبب مباح بنسب معروف العمه خاله ونحو ذلك سبب مباح مثل الرضاع مثل المصاهرة وقولهم مباح يخرج السبب الغير مباح مثل ام المزني بها وبنت المزني بها فانه تعتبر بنت من وطئها لكنه وط ام محرم طيب أه. هل استطيع اخذ تشييم لحله مشيمات لا عدم بالبدايه طيب أطلع أطلع طيب ما هي مشكلة السنه يعني ما هو انا ودي انتشر لان هي مدارسه من لديها سوى تتفضل اذا المراه, إذا المرأة ليس لديها محرم الان تنيب لا قلنا بناء على القول السابق قلنا انه شرط العلماء يرون انها تنتظر حتى يعني يهيئ الله لها الحج او انها تحج مع يعني لشائ انتقاتي اذا مر المسجد الحرم طيب اجي ابو كان لا يصلي هل لي ان اعمل له طبعا اذا كان لا يصلي فهو عند يعني جمع من العلماء انه كافر عفا الله وياكم إذا كان علما من حالي انه لا يصلي فلا يحج عنه طيب الزوج او من تحرم عليه على التابيد بنسب او سبب مباح طيب من عندي استطاعه ماليه وبدني لكن ليس لدي محرمه ماليه صح انتم شلون عندي تشجيجي محتاج طيب باب المساهمه باب, باب, باب المساهمه باب مفتوح طيب باب المساهمه اطلع باب المساهمه ترى الاسئله كلها راحت من عندي يعني انا طلعت دخلت اذا في احد ما قرى السؤال يكتب مره اخرى قل باب المساهمه يعني باب الأجر مفتوح لله الحمد منن المسلم يعني يساهم بحسب يعني استطاعته وقدرته لكن احنا نتكلم عن هل يجب عليها أن تنيب ام لا نقول العلماء يرون ان المراه اذا لم تجد محرما فانها تنتظر وتتربص حتى يهيئ الله عز وجل لها المحرم اذا حد شخص بما اخذه من والده دون علمي واخبره عند العوده هل الحج صحيح كل تصرف غير شرعي لا يؤثر في صحة الحج لكنه يلحق صاحبه بالاثم يعني يلحقه الاثم فيكون آثما بهذا التصرف فمثلا لو قلنا ان المحرم شرط إذا حج من غير محرم حجه صحيح لكنه آثمة كذلك إذا مثلا كان مدينا ولم يقض دينه فرط في حقوق الناس مثلا نقول يا اثم لكن حجه صحيح وهكذا نعم العلماء يستثنون يا شيخ قلت من اراد الحجه غير لا ينفع يحول نفسه كيف وقد لبى بالحج لفلان نقول لبى بالحج عن فلان مخالفه لانه خالف يعني خالف الشرع ولا بد ان يقع الحج على وفق شرع الله عز وجل فهو الان لم يحج عن نفسه فتنصرف الحجة إلى نفسه لانه أقامها على غير يعني على غيري شرع الله عز وجل والشرع يوجب عليه أن يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره فاذا هذا يكون مستثنى لانه خالف يعني خالف واوقع الحج على غيري يعني ما اراد الله سبحانه وتعالى نعم وتعتبر حجه لنفسه نعم تكون حجه لنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا الاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل لبيك عن شبرمه قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه لو كان يعني نيه حجه عن شبرمه نافله لقال له خلص الآن هذه الحجه صرفت لشبرمه لكن بين أن هذا الحج لاغي يعني هذه النية السابقة تعتبر لاغيه لماذا لانها غير موافقة لشرع الله على الزوجه فقال لو حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه ا نويت الحج من يقال يقارب 15 عاما ولم استطع بسبب المحرم وقتها وبعدها تكرر الظروف لم يصف الاسباب الان لا أجد محرم ومحال من اجد محرم يجمع لي اسباب عمله اني عمري لا 40 ولا اعرف الا الحملات لا اعرف ليش هذه قاطعه حج مو بالقص انك تدور نساء وتروحون بشياره وحده لا انك تبحث عن حملات مثلا يكون فيها مثلا مجموعة من النساء ومجموعه مثلا قد تكون هناك عوائل واسر معهم محارمهم وتحاول ان تتعرف عليهم او تعرفهم فتحج معهم فتحج معهم والافضل انك تبحث وتسال وتجيب ان شاء الله طفل عمره 5 اشهر فيه اذا والد والديه ياخذونه هذا ما قلنا انه لم يجب عليه الحج حتى يحج عنه وهو اصلا مات وهو غير مكلف ويعني هو ان شاء الله يعني من طيور الجنه يحاول أن يوفر هذه الحجة لمسلم لم يحج فإنه يؤجر ان شاء الله لكن ربما تكون العاطفه ومحبتي يعني تغلف هذا العمل قبل أن قول تضحي كيف قبل أن تضحي اصلك الهديه نعم قبل أن تذبح الهدي هذه العمرة نعم طبعا الهدي ليس له علاقه بالتحلل الهدي ليس له علاقه بالتحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة طواف الافاضه رمي جمره العقبه الحلق أو التقصير يحصل التحلل فاذا طافت او مثلا رمت جمره العقبه ثم قصت فقد تحلت التحلل الأول وهو أن يخل له كل شيء الا النشاء والمراه يحله كل شيء الا الزوج يعني ما يتعلق بالجماع ومقدماته وهذا سياتي ان شاء الله ما عليها شيء اذا كان قد رمى جمره العقبه ما عليه شيء بل ليس عليها شيء لأن الحلق هو اصلا نقطه التحلل سواء حلق ثم رمى او رمى ثم حلق أو طاف ثم رمى او رمى ثم طاف هكذا طيب طبعا فيما يتعلق بالحديثهاتي هذا الدرس بعد القادم هو متعلق باحكام محظورات الاحرام يعني درس يوم الاثنين ان شاء الله أي سؤال يتعلق بدروس قادمه نؤجله في وقت ان شاء الله امراه زوجها متوفي وترك الاطفال صغار اخواتها يسلفون عليها نعم اذا اعطوها من من خالص مالهم فان ما اخذته يعتبر ملك يعتبر ملكا لها يعني انت الان اذا اهديتك مال فان المال يعتبر ملك لك فان المال يعتبر ملك يعني انا ملكتك هذا المال فإذا كان يعني مثلا اخوانه يعطونها مال فالمال يعتبر في ملكها وكل من يعطى مال ويهدى مال فانه يكون من ماله فانه يكون من ماله منع من عند النقطه لبس الثوب مضطر طبعا من لبش الثوب يعني لبس المخيط او القميص أو الثوب المضطر فانه يفدي يعني ففديه من صيام او صدقه او مشكل ثم يكمل حجه نعم الواجب على وليه ان يعني يعني يعني يجب على الولي ان يهيئ لطفله او الصغير ما يجب عليه يعني كما انه يجب عليك أن تتم حجك يجب عليك أن تتم حج صغيرك الذي ادخلته في نفسك طبعا اللي ما سجل في مع نتحدث يسجل من الان حتى يكون جاهز ان شاء الله اللي ما سجله في مع نتحدث يسجلون من الآن حتى يعني يكون اسمك موجود وجاهز وحاول أن يكون رقم سري سهل حتى ما تنساه طيب بهذا نكون قد ختمنا هذا اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ان شاء الله موعدنا غدا باذن الله عز وجل ال10:30 الى ال11 ان شاء الله فيما يتعلق اذا كان عليه دين وصاحب الدين ما سمح له والدين بسيط هل احج ام لا طبعا العلماء تحدثوا عن هذه المساله قالوا إذا كان الدين إذا كانت تكاليف الحج لا تؤثر في تخفيف الدين فانه وحج اما اذا كانت تكاليف الحج تؤثر في تخفيف الدين فانه لا يحج فمثلا انسان مدين ب 200000 والحج يكلفه 1000 هل هذه ال تؤثر في تخفيف الدين لا تؤثر لكن انسان مدين ب 2000 وتكاليف الحج مثلا 2000 فتكاليف الحج 1000 مثلا فان هذه الالف تؤثر تذهب نصف الدين فاذا تقاس من هذا الباب وهذه الفتوى سالته بنفس الشيخ بن جبرين رحمه الله يعني حوالي قبل عشر سنوات واجاب بهذا الجواب وارى أنه مناسب في من عليه دين يعني مناسب لمن عليه دين ان يقيس الأمر بهذا الامر ان كان الدين يؤثر فلا يؤخر فريضه إن كانت, ان كانت ان, كانت إن كانت تكاليف الحج تؤثر في تخفيف الدين فلا بد ان يستاذن ويعينه الله عز وجل اما اذا كانت لا تؤثر فلا يؤخر اداء الفريضه من اجل من أجلي هذا الدين وكذلك ذكرت مما قاله لي قال ربما كان هذا الحج سببا في قضاء ديني واضح ربما كان يعني هذا الحج سببا في قضاء ديونه يعني مثلا واحد مديون 200000 300000 400000 والحج كلفه 1000000 و5000 ربما يكون هذا الحج سبب في تخفيف دينه وكذلك إجابة دعوته وفقكم الله لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله هذه كلها في محظورات الاحرام نتحدث عنها في محظورات الاحرام ان شاء الله ربي ام استحييت تاصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني فكيف اجيب يا ويشي ومن ذا سوف يحميني اسلم النفس بالامان من حين الى حين وانسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل من الذي قدمت في دنيا يا ينجيني فكيف اجابتي من بعد ما قربت في ديني ويا ويحي ألم اسمع كلام الله يدعوني ألم اسمع لما قد جاء في قص و ألم أسمع بيوم الحشر يوما جمع والدين ألم أسمع مناد الموت يدعوني يناديني فيا ربي عبد تائب من ذا سيؤيني سوى رب غفور واسع الرحم يهديني اتيت اليك فارحمني وثق في ما وازني وخفف في جزائي اني فقر الجامع وتمثلكم هذه الماده من شبكه معا الى الله www.mfalh.net بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه ومن اتبع بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد كثير من الناس يشتكي حالي الآن ليس كحالي اول ما بدات بالالتزام خشوعي في الصلاه قل قرائتي للقران قلت وما قصدت اتاثر كما كنت أتأثر بالسابق تغير الحال اصبحت اتساهل في بعض الذنوب والمعاصي. أصبحت لا لاندم كثيرا إذا وقعت لذنب أو زلت قدمي بمحسه صار عندي بعض الغرور صغيرا وان كانت كبيره صرت لا أتأثر بالعباده صرت اسمع الصلاة فأتأخر عنها واسمع الاذان فلا استجيب له صرت انام عن صلاتي واقوم ولم يؤثر فيا شيء ما الذي يحصل ما الذي يجري هذه كلها مظاهر لشيء اسمه ضعف الإيمان اذا ضعف الايمان حصل كل هذا يسمع الانسان يصلي كانه ما صلى يقرا القران ولا يخشع يصوم ولا يتذلل بالصيام لا يقوم الليل لا يصلي الوتر لا يحصى على الضحى لا يحصى على الذكر قليل الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل هذه كل علامات ومظاهر لضعف الإيمان ما الحل يسالني كثير من الناس ماذا نفعل ماذا نصنع من أفضل الحلول شيء اسمه عباده السر أنك تجلس لوحدك تتفكر كيف اتعبد ربي بالسر لا يعلم بي ولا يحس بإنسان ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام خير صلاه المرء وين قال في بيته الا المقصوبه طبعا لكن المواصل افضل شيء في البيت ليش؟ قال حيث لا الناس ما في احد يروح يصلي في البيت في غرفته في مصلاه لما ينام الناس تسكن الاصوات وتهدا النفوس ويخرج الناس الى فراشهم واظلمت الأضواء قام اخر الليل تتوضا في برد قارص أو في ليلة قصيره لم يشبع فيها من النوم قام آخر الليل تصلى ركعتين لله عز وجل اباده السر يقول احدهم دخلت على سفيان التوري أحد العباد دخلت عليه في صحن الدار يعني في وسط البيت يقول طبعا ما يشعر سفيان ان احد الناس دخل عليه لو شعر ما فعل هذا يقول فإذا به ينظر إلى السماء ويبكي وهو يقرأ القول الله عز وجل ام يحسبون ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم يرد على نفسه ويقول بلا يا رب بلا يا رب يعني انا متاكد انك تعلم سرنا ونجوانا السر يحلم الله عز وجل شرك كيف تقضي صم صيامه تطوع نافله لله عز وجل الا الصوم فانه لمن تمشي ان الناس ترى ما يريد لما تجلس في الميت محد يشعر انك صائم لما تصلي في الجماعه ما في إنسان يعلم انك صائم ولهذا الصوم من افضل العبادات